بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أذل الناس.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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها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 الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم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 وَسَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم, وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج.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 فلما مَّا آتَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ يا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بغيكم على عَلَى متاع مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أمرنا ليلا أو نهارا جعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو الى دار السلام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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل ألا الله أذن لكم أم على الله تفترون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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم, لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا يكون ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء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 فَمَا أَمَنَ لِمُوسَى إلَّا ذُرِّيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: حتى إذا أدركه الغرق قال أمت.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 فَإِن كنت في شك مما أنزلنا إليك فَاسْأَلِ الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا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 ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيم واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين